بسم الله الرحمن الرحيم وعيل لكل همدة لمدة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدعاك ما الحطمة نار الله الموقدة